وقال الذين كفروا لا تأثينا ساعة قل بلا ورب لا تأثيأنكم لا تأثيأنكم عالم الغيب لا يعجز عنهم إثقال ضوئ في السماوات ولا في الأرض ولا أخر, ولا أخر من ذلك لا أثمر إلا في كتاب مبين ليجزي اليم ويرى الذين اوتوا الليل الذين انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط عظيم حميد فقال الذين كفروا هل ندنو لكم على رجل ينبهكم اذا مزقتم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد